قُوَالَ اللَّهِ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 قل فِي في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة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 تشرفون الذين آتيناهُ الكتاب يعرفون كما يعرفون بنا أهم.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 فَتَنَتْهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُولَئِكَ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 الآخره خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 وَالضَّرَّ إِلَىٰ عَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جاءهم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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح, وأصلح فأنه غفور رحيم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 قل إني على بينة من ربي وكلبتم به ما عندي ما تستعجلون به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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إِلَّا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين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 من حميم وعذاب اليم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون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 أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله وَلَهُ وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم وَإقالَا إذ راهمُ لِأَبيِيهِ آزَراءةَ التَّخِذ أأَصْناامًا آالِهَا إِي أَراكَ وَقَومكَ فِي بَلَال مُبين وَكَذَكَ نُ لذَ راهينَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَالْأَرض وَلكُونَ مِنْ المُطنين فَلََّ جََّ عَلَيْهِ الَّل رَآكَكَبَهُ طَالَ هذا رَبّ. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَّ رَأ الشَّمسَبازِغَةً قَالَ هذا رَبّه هذا أَكبَوْ فَلََّا أَفَلََتْ قَالَ يَ قَوْمِ إ بَرِي أُم مَِّ تُشركُون إِني وَجَّهْتُ وَجههِيهَ للَِّذ فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَْضحَنِي فَو وَمَا أَنَ مِنْ الْ المُشكين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 وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هُدًى وَنُورًا فَتَجْعَلُونَهُ حِجَارَةً فجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو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 ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فََالِقُ الْأُصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَّلَ مرة كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض فالقول ضرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفو ما هم مقترهون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة رَبِّكَ صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 وَإِنْ قَاعَتُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا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 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كَذَلِكَ يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط رَبِّكَ مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لَمْ دَارُ السَّلانِ عادَ رَبّهِم وَهُوَ وَلهم بِمَا كانَوا يعَّلون وَيوْم يَحْشرُم جَيا يا مَشَر الجِّ قَد ستَكتَرةٌ منَِ الإِس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 قَالَنَارُ قال مَثْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُولي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَنَّمَ يَكُرُّ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 كورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله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 قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اجتملت عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنفيين أم اجتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير ماغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا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 قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فَلَا تشهد معهم وَلَا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والَّ بينَ لا يؤمنُِونَ بالِالآخَِةِ وَهُون دِرَبِّهِم يعَجلِون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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على مِنْ من قبلنا وإن كنا عن براستهم لغافلين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 يُنَبئهُم بِنَا كانَوا يَفعون مَ جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عش أَمْثَانهَا وَم جَأَ بِالسَّيئَةِ فَلَا يُجزَ إِللاا مِثها وَهُم لا يغْلَون قُلْ إِن هَدَان ي رَبّ إلَصِرَطِ مُسَقِيم دين ام قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحيي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي غير رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزوازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم لِيَجْلُوَ لَكُمْ فِيمَا أَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم